بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنبدأ مستعينين بالله سبحانه وتعالى في جرد تفسير فتح الرحمن في تفسير القرآن لمجيل الدين العليمي رحمه الله تعالى وهذا هو المجلس الأول في جرد الكتاب وقبل أن نشرع في قراءة مقدمة المؤلف نبدأ بالتعريف اولا بهذا الكتاب وقبله الكلام عن برنامج الجرد والغرض منه فسيكون الكلام مقسوما إلى قسمين في التقديم قبل أن نقرأ الكتاب القسم الأول فيه الكلام على تعريف برنامج الجرد والغرض وكيفية الاستفادة من هذا البرنامج والقسم الثاني فيه تعريف مختصر بالكتاب ومؤلفه والكلام الذي سأذكره في قضية الجرد وغرض الجرد يعني هو كلام يعني ربما يكون مكررا بل هو مكرر مع ما يذكر في بداية كل كتاب عند قراءته ولكن يعني لمن لم يسمعه من قبل وكذلك أيضا لمن سمعه من قبل لتجديد العهد به بالنسبة لبرنامج الجرد جرد كتب التفسير الذي شرعنا فيه منذ سنوات صورته هو قراءة بعض الكتب اختيار بعض الكتب وقراءتها قراءة دون تعليق وشرح والتعليق والشرح له مجالس أخرى ودروس أخرى في تفاسير في كتب أخرى فليس المراد من برنامج الجرد القراءة المستقصية للكتاب وتحليل المسائل المذكورة في الكتاب وشارح الكتاب والوقوف عند كل سألة ولكن المراد من الجرد جرد الكتاب قراءته والمرور سريعا على مسائله وكلام مؤلفه وهذه الطريقة طريقة الجرد لها فوائد عدة من هذه الفوائد تذكر المسائل للدارس لأن دارس التفسير أثناء دراسته للتفسير يعني غالبا أصغر كتاب في التفسير أثناء الدراسة يستغرق وقتا وأقصد يستغرق وقتا بقول يستغرق وقتا أنه دراسة الكتاب كاملة من أوله إلى آخره يستغرق وقتا فربما إذا كانت مراجعة الطالب لما سبق دراسته يعني مراجعة بعيفة أو لا يستطيع أن, يعني أن يرتب وقته بصورة تمكنه من أن يراجع ما درسه ربما يطول العهد جداً بالمسائل أو بالصور التي درسها منذ أمد بعيد. يعني مثلاً يدرس مثلا في كتاب في التفسير ربما يستغرق كتاب ثلاث سنوات أربع سنوات. فيكون بعيد العهد بالمسائل التي تعرضها لها مثلاً في سورة البقرة أو في سورة علي فمن ثواب الجرد تذكر المسائل أن يتذكر المسائل بمروره على بمروره على الكتب. يتذكر المسائل وربما يرجع هذا إلى ما كتبه في كتابه الذي يدرسه لما يقف عند مسألة يرجع إلى ما درسه قبل ذلك وما كتبه وما حشره، فيتذكر المسائل كذلك أيضا من فوائد الجرد فوائد جرد كتب التفسير معرفة مواقع المسائل يعني لا يلزم أن يستحضر المسائل وأن يحفظ المسائل وهذا ليس مقصدا للجرد لي ولكن معرفة واقع المسائل يعرف أن هذه المسائل هذه المسألة كانت موجودة في الكتاب الفلاني أو أن من منهج الكتاب الفلاني أنه يتعرض مثلاً للقضايا البلاغية منهج الكتاب الفلاني أنه يعرض لمسائل الوقف والابتداء بعد أن يذكر التفسير منهج الكتاب فهذا فيتعرف تعرفاً عاماً على الكتاب يستطيع به أن يعرف ما المسائل وهذا أمر مهم جداً لطالب العلم في كل علم ما يعلون كذلك أيضا من فوائد جرد كتب التفسير الموازنة مع المدروس يعني ربما يقف على شيء يوازنه يعني يقارن يعمل مقارنة بين وبين ما درسه سابقا فيستفيد من ذلك بزيادة أو بتحرير شيء لم يكن قد بان له إلى غير ذلك من الفوائد أيضا المرور على كتب التفسير المرور على كتب التفسير كتب التفسير كثيرة جدا وطالب العلم في دراسته واتكلم الآن على الدارس طالب العلم في دراسته بطبيعة الحال لن يدرس كل كتب التفسير ولا نصفها ولا, ولا, نصفها ولا عشرها ولا عشيها ويدرس مثلا ربما في دراسته أقصد دراسة تحليلية لإيالكتاب ممكن في حياتي كلها يدرس مثلا ثلاث كتب أو اربع كتب مثلا أقصد الدراسته التحليلية المفصلة للكتاب. الكتب الأخرى فيها فوائد كثيرة والكتب الأخرى مضان لمسائل يعني ربما لا يقف عليها في الكتاب المدروس فمن فوائد الجرد للطالب العلم أنه يمر على هذه الكتب ولا بد هنا من أن يفرق طالب العلم وهذا الكلام في التفسير وفي غيره طالب العلم بين مراتب القراءة لأن القراءة ليست كلها على مرتبة واحدة أنه يقرأ قراءة تحليلية للكتب هناك كتب تقرأ قراءة تحليلية وتذاكر وتدرس وهناك كتب يمكن أن يمر عليها أن يقرأها ويلتقط بعض فوائدها ونحو ذلك يعني القراءة لا أصلا هم مرتبتين فقط ولكن في أكثر من ذلك يعني ربما يقرأوا الكتاب قراءة استكشافية فلا يقرأ أصلا الفقرات يعني يمر مجرد نظرة تصويرية لبعض الصفحات وهذا يختلف بحسب الكتاب والأهم من ذلك أنه يختلف بحسب مستوى طالب العلم. فربما أحد الكتب يصلح قراءة جردية لطالب ولا يصلح قراءة جردية لغيره بحسب مستواه. فمثلا يعني كان أحد وصل كان في اقتراح كتب في القناة مثلا في جرد كتاب تفسير ابن جوزي التفسير لعلوم التنزيل. هذا الكتاب لا يصلح للمبتد أن يجرده لا يصلح للمبتد أن يجرده وإن جرده فلن يعني الفائدة يعني لن تتجاوز نصف الكتاب يعني يقرأ كتاب آخر أيصر له هذا كتاب عباراته مكثفة وعباراته دقيقة وفيه تحريرات ابن الجزي كم من معلومات فيه والتحريرات التفسيرية ويعني العمل التفسيري فيه أكثر من تفسير ابن كثير بالرغم من أن أنا أضرب مثالاً بتفسير ابن كثير على على علو مكانته يعني ولكن لشهرته يعني شهرة ابن كثير بالرغم من أن حجم تفسير ابن الزي ممكن حد يستظر حجم الكتاب فهذا الكتاب هل يصلح للجرد هو ممكن يصلح للجرد ليس هناك قوانين قطعة في الأمر ولكن يصلح للجرد لمن هو متأهل لذلك يعني هناك أدوات حتى يصل هذا الكتاب أن يمر عليه مروراً سريعاً وهو أثناء مروره يقف وينتبه إلى المسائل وينتبه إلى ما يقوله المؤلف ويفهم كلام المؤلف. إن لم يكن الأمر كذلك فهو لا يصلح للجرد. غيره قد يصلح الجرد عبارة تكون عبارة سهلة واضحة إلى حد ما بالتأكيد هناك مسائل لن يفهمها ولكن يعني يستطيع أن هو هو بيقرأ هو يستوعب الإجمالي. ويستوعب قدر كبير من قدر كبير من المسائل المذكورة. فالأمر يختلف بحسب الكتاب وبحسب الطلب والأمر ليس له علاقة بحجم الكتاب من قريب أو من بعيد. يعني تفسير الجلالين مثلا لا يصلح للجرد إلا لمتقن ويعني ولكن كان مسلكه الدراسي بعيد عن تفسير الجلالين ثم بعد ذلك يعني ينفع كده يعد تفسير الجلالين دون أن أقرأه فلا بد أن أقرأه فأقرأه هذا يصلح له. لكن تفسير الجلالين تفسير صعب وأقصد تفسير صعب يعني أقصد تفسير صعب هو الأمور كلها نسبية يعني تفسير صعب بالنسبة للمبتدئ الذي يريد يعني ممكن إذا قرأ تفسير ابن كثير ربما كان أنفع له أو قرأ مختصاً للتفسير ابن كثير ربما كان أنفع له إذا قرأ تفسير البغوي ربما كان أنفع له إذا لم يكن معه الأدوات التي تمكنه من قراءة التفسير الجلالين كمثال يعني. القضية المرور على الكتب هناك كتب في التفسير يحتاج طالب العلم إنه هو يمر عليها يتعرف عليها يستثمر يستثمر حاجته في المرور على المسائل وتذكر المسائل في التعرف على كتب أخرى بدل من ما يكون كتاب واحد هو يمر عليه ويقرأه يعني كتاب واحد يكرره مرة بعد مرة كذلك أيضا من فوائد الجرد الوقوف على نقاط الضعف وهذه قضية في غاية الأهمية ولا يعرفها إلا من ذاقها يعني من ذاق عرف قضية الوقوف على نقاط الضعف أحيانا أثناء القراءة في كتاب من كتب التفسير أكتشف عندي نقطة ضعف تتعلق مثلا بالبلاغة تتعلق بالتعرف على مبادئ القراءات أصلا التي يحتاج إليها في التفسير إلى غير ذلك ربما إذا ذكر لي هذا مجردا بصورة نظرية يعني كثير من طلاب العلم ربما يعني ينازع فيها هذا او يظن أنه يعلم وهو لا يعلم فالساحة التطبيقية في كتب التفسير يعني تكشف إيه تختبر هذا وتكشف هذا الأمر له فيقف على نقاط ضعفي أثناء القراءة في الكتب تستكشف ما الأمور التي لا تعرفها ما الأمور التي تحتاج أن تقاجعها أو تذاكرها أو يعني تكتب كل هذا تسجل كل هذا فيما تحتاج أن تتدركه كل هذه من فوائد الجرد الجرد فوائده كثيرة جدا وهذا في كل العلوم طالب العلم في أي علم من العلوم إذا كان له عناية به فلا بد له من طبعا بما يناسب يعني كل علم أصحابه وأهله يتكلمون فيه ولكن بما يناسب من الكتب التي تصلح للجرد سواء كانت في نفس العلم أو كانت في أمور حول هذا العلم من الكلام مثلا في تاريخه أو بعض الأمور منهجي المتعلقة به فيحتاج أن يعني يحرص على هذا يعني ينبغي أن يحرص على هذا طيب من الذي يستفيد من برنامج الجرد؟ عندي يعني يمكن أن أقسم المستفيدين من برنامج الجرد إلى فريقين الفريق الأول طلاب علم التفسير يعني الذين لهم عناية بدراسة التفسير ودراسة العلوم المتعلقة به والفريق الآخر وهو المحبون للتفسير يحب أن يقرأ في كتب التفسير يحضر مجلس التفسير ولكن دون أن يكون له عناية خاصة بالمذاكرة والتحصيل وتحصيل أدواته ونحو ذلك الفريق الأول وهو طلاب علم التفسير هؤلاء في استفادتهم من الجرد ينبغي أن ينتبهوا. وكان المرة أخرى الكلام الآن في الكلام الآن عن الذين يدرسون التفسير. يدرسون لهم دراسة خاصة في التفسير. ينبغي لهم أن ينتبهوا أنه لا يمكن الاستغناء بالجرد عن الدراسة. وهذا فخ يقع في الكثير لا أقصد في برنامج الجرد. الخاص الخاص يعني بين هنا في القناة لا لا أقصد هذا ولكن بصفة عما هو يظن أنه من الممكن أن يكتفي التفسير مثلا بأن يجري له هو بأن يقرأ هو كتب التفسير لا أقع في هذا الفخ هذا غير ممكن اللي هو ان طلب التفسير يظن او يحسب أنه سيدرس التفسير او سيتقن التفسير بمجرد قراءة كتب التفسير طب معنى ذلك أن يترك القراءة معنى ذلك أن يترك القراءة ولكن لابد له من الأمرين معا فلا يكتفي بالجرد لا يكتفي بالجرد يقول أنا بدرس مثلا حد بيدرس تفسير بتدرس تفسير فين بحضر درس الجرد بنجرب تفسير البغر اللي بنجرب تفسير العقيمي وبيعتبر هو الذي لا هذا نجرب عقد ليه دراسة التفسير وتحسب به أنك تدرس التفسير هذا من الأمانة وهذا من يعني هذا من لا أن يقال في أول الأمر ومن بارع أن يتباهى حتى لا يتوهم الإنسان شيئا وهو ليس كذلك. فأولا يميز دراسته على الجرد مع أهمية الجرد بالنسبة لطالب التفسير على ما ذكرته سابقا وأمور أخرى ممكن تذكر في أهمية الجرد. فريق الآخر المحبون للتفسير الراغبون في حضور مجلس للتفسير التعرف على معاني القرآن الكريم هل هؤلاء يستفيدون من المجلس نعم فإذا من المجلس وهذا يعني متحقق في مجالس جرد كثيرة قبل ذلك سواء في المجالس اللي في القناة على البث المباشر أو في غير ذلك يعني الناس لما تعقد مجالس جرد حتى إن كان الكتاب فيه صعوبة فأن يعني لو واحد ليست له علاية خاصة بدراسة التفسير يستفيد من هذا المجلس بالمرور على الكتاب ويحقق الفائدة بتحصيل بعض من بتحصيل بعض من المعلومات المذكورة في الكتاب ولا يلزم أن يحيط بكل التفاصيل ولا يقف على كل التفاصيل يعني مثلا يتكلم في التفسير مثلا في قضية تتعلق ب مثلا هنا في التفسير تتعلق بالوقف والابتداء فربما هو لم يدرس الوقف والابتداء بصورة وافية قبل ذلك فيجد مثلا هنا الوقف يقول وقف حسن وقف كافي فهو إن لم يكن يعلم هذا والآن الكلام عن من يرغب يعني يحب أن يتعرف على التفسير فمن الممكن أن يمرره لا يلزم أن يقف عند كل تفسير هناك بعض المسائل لا يعني من الصعب أن تفهم مفردة يعني لابد أن تدرس أصولها ثم هنا في مساحة التطبيق ف ومعرفة أصولها محلها الدراسة يعني محلها الدراسة خارج هذا أي خارج هذا المجلس، فمر على الكتاب نعم يستفيد منه نعم واستفادة كبيرة يستفيد منه استفادة كبيرة وهذا الكتاب كما سأأتي في التعريف به كتاب عباراته سهلة فيستفيد منه استفادة كبيرة بإذن الله تعالى ولكن يعني حتى لا يصب الإحباط ينبغي أن يتهيأ نفسياً لأن هناك بعض المسائل أو بعض الأمور التفصيلية التي ربما لا يفهمها ربما تغيب عليه فلا بأس بذلك مفيش أي مشكلة بل من يطلب علم التفسير ويدرس التفسير لا شك أنه ربما في بعض الكتب يعني بعض الكتب تتعرض لبعض الأمور أو بعض المسائل التي هو لم يعني لم يسبق له المرور عليها أو دراستها قبل ذلك فبرضه أيضا تغلق عليه أثناء الدراسة. هذا يعني كلام عام في قضية الجرد والاستفادة منه أنتقل إلى الأمر الآخر وهو التعريف بتفصيل العليمي ومؤلفه والتعريف يعني سأجتاد أن يكون تعريفا مختصرا لسببين السبب الأول هناك مقدمة المحقق للكتاب في النسخة المصورة المرفوعة ممكن مراجعة المراجعة هذا الكلام بالتفصيل والأمر الثاني أن التعرف على كتاب التفسير من الداخل الأصل أن يكون من الداخل يعني التعرف على كتاب التفسير ومنهج كتاب التفسير يكون من داخل كتاب التفسير فسأذكر أمور عامة حول الكتاب ما يعتني به ونحو ذلك ولكن الكلام عن منهج المفسر طريقة الكلام عن منهج المفسر اللي هو الكلام من الخارج عن منهج الكتاب ويستخدم كذا ومصادره كذا ويرجع لكذا هذا مفيد بقدر هذا مفيد بقدر ولكن لا معنى له إذا كنا سنقرأ الكتاب نفسه أن نقف على تفاصيل فأقول كيف يتعاملوا مع القراءات كيف يتعاملوا مع كذا كيف يتعاملوا مع الإسرائيليين كيف وأنكر هذا من باب التفصيل هذا أذكره من باب التفصيل إن كنت وقفت على شيء وأريد أن ألخصه لك ولن نقرأ الكتاب ولكن سنقرأ الكتاب فسنتعرف على الكتاب تفصيلا من خلال الكتاب وما فيش حاجة تقدر تتعرف على كتاب تفصيلا أفضل من قراءة الكتاب نفسه طيب. أولا التعريف, يعني التعريف سريع بالمؤلف العليمي رحمه الله تعالى هو أبو اليمن عبد الرحمن ابن محمد ابن عبد الرحمن ابن يوسف العليمي العمري ملقب بمجير الدين المقدسي الحنبلي عبد الرحمن هذا اسمه ابن محمد أبوه كان عالما كان قاضيا بل قاضي القضاء وكان حنبليا أبوه كان حنبليا وهو حنبلي هو أيضا على المذهب الحنبلي في الفروع ويذكرون في في الترجم يعني بل هو ذكر عن نفسه أن أجداده كانوا على المذهب الشافعي وأول واحد في سلسلة النسب كان على المذهب الحنبلي هو أبوه طيب في في اسمه هنلاقي في بعض ال يعني في بعض الأنساب في النهاية قال العليمي هذا المشهور يقول العليمي يقول تفسير العليمي العليمي نسب إلى ماذا العليمي نسب إلى شيخ في نسبه اسمه علي ابن عليل باللام علايل والناس ينطقونه علين هو باللام وينطقونه بالميم وأصله باللام علي ابن علايل يقولون علي ابن علين بالميم فينسب إليه العليمي العمري يعني هذا في نسبه هنا مش مكتوب على الغلاف العمري والعمري ومنسوب العمري نسبة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأنه من نسل عمر بن الخطاب وقد ذكر ذلك هو ذكر نسبه إلى عمر بن الخطاب في كتابه الأنس الجليل وهذا من أشأر مؤلفاته بل هو أشأر مؤلفاته تقريبا كتاب الأنس الجليل وسأذكر شيئا يتعلق به بعد قليل المقدسي نسبة إلى بيت المقدس نسبة إلى بيت المقدس ومؤلفنا ولد بالقدس وتوفي بالقدس رحمة الله عليه ولد بالقدس وتوفي بالقدس وألف كتابه هذا الكتاب ألفه في بيت المقدس هذا الكتاب ألفه في بيت المقدس ذكر ذلك هو في نهاية الكتاب في خاتمة الكتاب ذكر أنه ألفه في قبة موسى بيت المقدس وهذه القبة موجودة إلى الآن قبة موسى ألفه في قبة موسى وذكر أنه قبالة باب السلسلة والعل علّي أرفع لكم يعني صورة المكان الذي ألف فيه هذا الكتاب وكان طلاب العلم والال العباد يعني في هذه القباب في بيت المقدس يعني أحيانا يكون إيه يعني هو عادي ممكن يجلس في هذا المكان ويؤلف فيه وهو فعلا في آخر حياتي تفرغ لي التأليف في بيت المقدس كان يجلس في بيت المقدس ويؤلف ألفه في بيت المقدس وراجعه وحرره وراجعه أيضا في بيت المقدس يعني وهذا لعل له مناسبة لطيفة بما نمر به الآن في أحوال المسلمين في فلسطين ناس الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنهم وأن ينصر المجاهدين في فلسطين طيب تتمت الكلام في ترجمة المؤلف على الاختصار هو طلب العلم على أبيه وذكرت أن أباه كان قاضيا لقضاء ودرس على غيره أيضا في القدس وسافر لقائرة طلب العلم أيضا في مصر وحجة في عام 908 وأقام شهرا بمكة وطلب العلم يعني لقي شيوخه هناك كذلك أيضا مما يتعلق بترجمته أنه أيضا ولي القضاء والإمام القاضي ولي القضاء كأبيه فولي قضاء القدس والرملا والخليل ونابلس كل هذه البلاد الفلسطينية تولى قضاءها بعد ذلك. انقطع عن القضاء وتفرغ في المسجد الأقصى للتدريس والافتاء والتأليف وكما ذكرت أنه ألف كتاب وهذا في المسجد الأقصى له مؤلفات عدة في التاريخ خصوصا وفي الفقه, الفقه الحنبلي وفي التفسير له هذا الكتاب فتح الرحمن في تفسير القرآن وألف مختصرا له ألف مختصرا له لكن هذا المختصر يعني إما مفقود وإما مخطوط يعني لا أعلم يعني يذكر في ترجمتي سماه الوجيز فهو ألف كتابه واختصره تعريف سريع بالكتاب فتح الرحمن في تفسير القرآن المؤلف رحمه الله أبان عن منهجه في مقدمة الكتاب يعني ذكر عدة أمو سنقف معها بإذن الله في المقدمة أنه يذكر اختلاف القراء العشرة ويذكر المسائل الفقهية مختصرة ويقتصر على مذاهب الأئمة الأربعة لا يذكر خلاف غيرهم وأنه يذكر الوقف والابتداء ويشير أيضا باختصار إلى المسائل العقدية ومنهج الكتاب يعني سيظهر معنا أثناء القراءة فيه إن شاء الله ولكن بعض الملاحظات العامة حول الكتاب أولا الكتاب ينحو للاختصار في العبارة يعني كتاب فتح الرحمن في تفسير القرآن مختصر العبارة ولذلك شبهه بعضه من ترجم للعليمي في تفسير البيضاوي تفسير البيضاوي معروف في اختصار عبارته فالكتاب مختصر العبارة يعني ولا يخدعك أن الكتاب مضبوع في سبعة مجلدات يعني الكتاب مضبوع في سبعة مجلدات ولكن هذا بسبب الطباعة يعني الكتاب طباعة واسعة الحروف كبيرة في مسافات بين السطور الحواشي كثيرة في الكتاب ولكن هذا الكتاب من الممكن أن يجمع في مجلد أو مجلدين والكتاب أصلا كتاب مختصر وابن بدران رحمه الله لما يعني ذكر هذا الكتاب وهو يذكر هذا الكتاب ذكر أنه رآه في مجلد يعني ذكر أنه رآه في مجلد ووصف الكتاب فهو الكتاب من الكتب المختصرة ومع ذلك هو اختصر يعني بالرغم أنه مختصر لكنه قابل للاختصار نظرا لما فيه من أمور أطال فيها مثل القراءات ونحو ذلك هذه ملاحظة أولى في ملاحظة العامة ملاحظة أخرى المؤلف يعتني بتفسير المفردات لغويا وهذا من الحسن أن ننتبه له وأن نستفيد منه في الكتاب المؤلف يعتني بتفسير المفردات لغويا ثم يذكر, ثم يذكر تفسيرها في السياق أو العكس وهذه من ميزات الكتاب ممكن يستفاد منها. كذلك أيضا من الملاحظات العامة أنه في مواطن كثيرة يلخص الآية بعد تفسيرها. يعني التفسير يفسر الآية يذكر معاني الكلمات. ذلك ثم بعد ذلك يذكر المعنى الإجمالي. بالرغم من اختصار الكتاب الاختصار كأنه يقتضي ألا يكرر الكلام ولكنه يختصر الآية يذكر المعنى الإجمالي للاقية في نهايتها وهذا حسن. آخر شيء أذكره في الملاحظات العامة. إنه يورد الأمثلة الدائره على سنت الناس وبعض المواطن التي تتوافق مع معاني بعض الآيات. يعني يذكر الآية ويقول هذا مثل ويذكر مثل يذكر مثلا من الأمثلة أو الأمثلة السائره بين الناس لتوافق الآيات. هذا يقرب معنى الآية من وجه ويعني فيه شيء حسن في قضية يعني معرفة ما يوافق هذه ما يوافق هذه المعاني. من مميزات التعرف على هذا الكتاب وقراءته في ما أرى يعني هذا في رأي الشخص يعني في يعني من مميزات التعرف على هذا الكتاب اولا كون المؤلف حنبليا هذا يفيد الحنابلة يعني الحنابلة خصوصا ممكن الكتاب بالنسبة لهم الأمر لا أقصد أن هو لأنه سيذكر مذهب الحنابلة ولكن لأنه تفسير لمؤلف حنبلي والحنابلة الحنابلة يعني تفاسيرهم التي طبعت قليلة الحنابلة تفسيرهم التي طبعت قليلة في كتاب أو بحث قل في جهود الحنابلة كتاب جهود الحنابلة في تفسير وعلوم القرآن وفي تفسير كثيرة للحنابلة تفسير مفقودة يعني ولكن تفسير إيه تفسير المشهورة للحنابلة زاد المسير مثلا ابن الجوزي اللي ابن عادل تفسير محدودة فهذا جيد يعني هذا جيد خاصة بالنسبة للحنابلة لو عناية بالتفسير لهم عناية بأنه يعقد بحث يريد أن يعقد مثلا يعمل على بحث في, في تفسير حنبلي يعني يوافق مذهبه فهذا حسن يعني كذلك أيضا من مميزات التعرف على هذا الكتاب وقراءة هذا الكتاب اختصار العبارة ودقتها فهذا يعني يسمح أن تمر مرورا سريعا مركزا على تفسير الآيات تفيد فيه مراجعة المعاني أو التعرف عليها سواء من يدرس أو من يقرأ كما ذكرته سابقا من وزاية الكتاب أيضا سهولة العبارة يعني وإن كان الكتاب قد شبه بتفسير البيضاوي ولكنه أسهل عبارة منه عبارته سهلة البيضاوي عبارته صعبة البيضاوي عبارته صعوبة البيضاوي ليست في الوعورة أو في وحشية الكلمات ولكن صعوبة البيضاوي في التركيب طريقه سبك الكلام يعني ذلك يعني صار عمدة كتاب البيضاوي صار عمدة والحواشي التي وضعت عليه وشرح الكتاب لأنه قابل لذلك هذا الكتاب معنا كتابة الرحمن مع اختصار عبارته ودقة العبارة فهي عبارة سهلة أمر آخر من مميزات التعرف على هذا الكتاب وقراءة هذا الكتاب هي هذا الأمر أكثر للباحثين سواء الباحثين يعني باحث حر أو باحث في الدراسة جامعية ونحو ذلك أن هذا الكتاب يعني في موضوعات مسائله متنوعة هو يتعرض لموضوعات كثيرة كما ذكر في المقدمة وكما سنرى في الكتاب مع قلة الدراسات حوله مع قلة الدراسات حوله يعني مثلاً حد يعاوز يعمل الدراسة في الجلالين ف يعني يتيه عو يجمع كونه يجمع عصا الدراسات اللي حولين الجلالين كثيرة جدا جدا هذا الكتاب نظرا لأنه طبع مؤخرا فالدراسات حوله قليلة ففيه مساحة في هذا الكتاب طب ما الموضوعات ما الموضوعات وحجمها ولحو ذلك هذا يستكشف بقراءة الكتاب طيب في ختام هذا الـ الـ هذه المقدمة حول الجرد والتعريف المختصر به الكتاب يعني سأؤكد على بعض الأمور في الجرد أولا القراءة الأصل في قراءتنا في الجرد أن تراء دون توقف دون شرح دون ذكر للأقوال الأخرى والتوقف يعني إذا توقفنا للتعليق على شيء فهو توقف عارض هو توقف عارض يعني ممكن في بعض المواطن أقف مثلا للتعليق على شيء معين أو وخاصة الأمور المنهجية يعني هذا غالبا هذا الغالب في التوقف لكن ربما يذكر قولا مثلا قولا ليس مشهورا عند السلف ربما يعني هذا كله أمرره هذا أمر عليه ولا أعلقه عليه في الأغلب يعني. أمر آخر منبه عليه الاكتفاء في تخريج القراءات أو تخريج الأحاديث على المذكور في الكتاب وحاشيته يعني ما ما يذكره في القراءات يقول مثلا فلان قرأ بكذا فلان قرأ بكذا لو في خلاف في مثل هذا يعني سأكتفي بما يذكره يعني دون تعقب أو تحرير أو نحو ذلك وكذلك أيضا فيما يتعلق بالأحاديث الكتاب محقق تحقيق جيد والحاشية فيها الحكم على الأحاديث فإذا أورد بعض الأحاديث الضعيفة أو شديدة الضعف ربما ينبع على ذلك اكتفاءا بالكلام المذكور في الحاشيه دون تتبع, لي دون تتبع وتعقب للمحش أو للمؤلف سأكتفي بالموجود هنا وكذلك أيضا بالنسبة للتعليق على الأمور الفقهية والأمور العقدية الامور الفقهيه التي سيذكرها هو يلتزم بذكر المذاهب الأربعة فقط كما سنقرأ في مقدمته أنه سيلتزم بالأربعة فقط بل إذا ذكر الاتفاق فهو يقصد لا الإجماع ولكن يذكر إذا ذكر الاتفاق فيقصد به الأئمة الأربعة طيب في مسألة حد معانا مثلا شافعي فيقول لا دا المعتمد في المذهب غير ما ذكره نحو ذلك هذا أيضا ليس مجالا للتعليق في المجلس وكذلك أيضا في الأمور العقدية والمؤلف حنبلي في الجملة يعني عقيدته أحيانا عقيدة أهل الحديث يذكر كلاما على عقيدة أهل الحديث وأحياناً يعني يذكر أشياء مثلا فيها نوع من التأويل ونحو ذلك وهذا أيضا ليس محلا للتعليق والسامع يميز هذه الأمور إن شاء الله وممكن في بعض المراطن قد يقع الأمر بحسب بحسبه يعني. ثم نشرع مستعينينا بالله سبحانه وتعالى في مقدمة المؤلف والمؤلف قدم بمقدمة أولا ثم ذكر فصولا فصولا في علوم القرآن قبل الشروع في قبل الشروع في التفسير قال بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده حمدا يليق بجلال عظمته ورفيع مجده واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له اله سبح كل شيء بحمده واشهد أن سيدنا محمدا عبده ونبيه الذي أرسله رحمة للعالمين وأيده بملائكة من عنده وصلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنده أما بعد فهذا كتاب لخصته مختصرا وهذبت لفظه محررا يتضمن نبذة من تفسير القرآن العظيم وتاويل ما فيه من الآيات والذكر الحكيم اعتمدت في نقله على كتب ائمه الاسلام وانتقيته من فوائد العلماء الاعلام وذكرت فيه خلاف القراء العشرة المشهورين الذين تواترت قراءتهم واشتهرت روايتهم من طريق رواة الثقات ولائمه الاثبات وهم ابو رويم نافع ابن عبد الرحمن وابو جعفر يزيد بن قعقاع المدنيان وابو معبد عبد الله بن كثير المكي وابو عمرو زبان بن العلاء المازيني وابو محمد يعقوب بن زيد الحضرمي البصريان وأبو عمران عبد الله ابن عامر الشامي وأبو بكر عاصم بن أبي النجود الأسدي وأبو عمارة حمزة ابن حبيب الزيات وأبو الحسن علي بن حمزة الكسائي الكوفيون ويدخلوا معهم أبو محمد خلفوا ابن هشام البزاز لموافقته لهم رضي الله عنهم أجمعين قال وذكرت فيه أربعة وقوف التام والكاف والحسن والقبيح مما اختاره الإمام أبو عمرو عثمان بن سعيد الدني رحمه الله وغيره وكتبت لفظ الكتاب العزيز بالأحمر وتفسيره بالأسود وإشارة الوقوف بين الأسطر بالأصفر فالتام تاء وللكافي كاف وللحسن حاء وللقبيح كاف طبعا هذه الألوان ليست ظاهرة في الكتاب يعني حتى في يعني مش على شال الكتاب اللي معنا باللون الأسود فقط لا هو الكتاب لم يضع هذه الأمور بهذه الألوان أصلا وأشار في الحاشية أنه موجود أنها هكذا في نسخة من النسخ المعتمدة في التحقيق في النسخة التركية قال فالوقف التام هو الذي يحسن القطع عليه والابتداء بما بعده لأنه لا يتعلق بشيء مما بعده والكافي هو الذي يحسن الوقف عليه أيضا والابتداء بما بعده غير أن الذي بعده متعلق به من جهة المعنى دون اللفظ والحسن هو الذي يحسن الوقف عليه ولا يحسن الابتداء بها بعده لتعلقه به من جهة اللفظ والمعنى جميعا ويسمى هذا الضرب صالحا إذا إذ لا يمكن القارئ أن يقف في كل موضع على تام ولا كاف لأن نفسه ينقطع دون ذلك وأما الوقف القبيح فهو الذي لا يعرف المراد منه وذلك نحو الوقف على قوله باسم ومالك ورب ورسل وشبهه والابتداء بقوله الله ويوم الدين والعالمين والسماوات والله لأنه إذا وقف على ذلك لم يعلم إلى أي شيء أضيف وهذا يسمى وقف الضرورة لتمكن انقطاع النفس عنده والجلة من القراء وأهل الأداء ينهون عن الوقف على هذا الضرب ويمكرونه ويستحبون لمن انقطع نفسه عليه أن يرجع إلى ما قبله حتى يصله بما بعده وغيره يستسمجون الوقف على القبيح لأن القارئ يقدر على تفقده وتجنبه قال وإذا كان في الآية الشريفة حكم متفق عليه أو مختلف فيه بين الأئمة الأربعة وهم أبو حنيفة ومالك والشافعي ومد رضي الله عنهم ذكرته ملخصا ولم ألتزم استيعاب الأحكام بل أذكر المهمة حسب الإمكان ولم أتعرض لاختيار غيرهم من الأئمة المتقدمين وحيث أقول في الحكم بالاتفاق فالمراد اتفاق الأربعة المشاري إليهم وربما ذكرت مذاهبهم في شيء من أصول الدين والفقه على سبيل الاختصار في محل يناسبه والله الموافق وقد جعلت في اوله قبل الشروع في التفسير عشرة فصول ضمنتها فوائد مما يتعلق بفضائل القرآن العظيم وما ورد في تفسيره وجمعه وكتابته وغير ذلك مما يحسن ذكره إن شاء الله تعالى والله سبحانه المسؤول أن يجعله خالصا بواته الكريم وأن ينفع به بمنه وكرمه إنه منان كريم قال فصل في ذكر ما ورد في فضائل القرآن العظيم و. تعليمه وتلاوته من قال فيه بغير علم. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرأ القرآن فرأى أن أحدا أوهي أفضل مما اوتي فقد استصغر ما عظم الله وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه وعنه صلى الله عليه وسلم انه من استمع إلى آية من كتاب الله كتب له حسنة وضعفه ومن قرأ آية من كتاب الله كانت له نورا يوم القيامة وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار قال فصل في فضل تفسير القرآن روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يرى للقرآن وجوها كثيرا أنا ذكره بصغف التضعيف هو مشهور موقوفا عن أبي الدرداء رضي الله عنه وقال أبو العالية في تفسير قوله عز وجل ومن يوت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا قال الحكمة الفهم في القرآن وقال إياسو بن معاوية مثل الذين يقرؤون القرآن وهم لا يعلمون تفسيره كمثل قوم جاءهم كتاب من ملكهم ليلا وليس عندهم مصباح فتداخلتهم روعة ولا يدهون ما في الكتاب ومثل الذي يعرف التفسير كمثل رجل جاءهم بالمصباح وقرأوا ما في الكتاب قال فصل في الكلام في تفسير القرآن الكريم التفسير أصله الكشف والإظهار وهو علم نزول الآية وشأنها وقصتها والأسباب التي أنزلت فيها والأقوام الذين أريد بها والتأويل من الأولي وهو الرجوع يقال أولته فآلة أي صرفته فانصرفة فتأويل الآية صرفها إلى معنى تحتمله موافق موافقا لما قبلها, لما قبلها أو ما بعدها يعني موافقا ممكن منصوب على الحال يعني. ويوه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تكلم في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ طبعا نراحظه أنه عرف التفسير والتأويل وفي فرق بين التفسير و... يعني فرق شيء بين التفسير والتأويل قال فصل في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فقرأوا ما تيسر منه اختلف العلماء في معنى هذا الحديث وأكثرهم على أن المراد به أنزل على سبع لغات أي فيه عبارة سبع قبائل بلغة جملتها نزل القرآن فيعبر عن المعنى فيه مرة بعبارة قريش ومرة بعبارة هذيل ومرة بعبارة أسد ومرة بغير ذلك بحسب الأفصح والأوجز في اللغة وقد وهم بعض فظن أن المراد بالسبعة أحرف الواردة في الحديث الشريف هي قراءة الأئمة السبعة المشهورين هم نافع وابن كثير وابو عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وهو خطأ فإن أئمة القراءة خلق كثير ومن جملتهم هؤلاء السبعة وأول من جمع قراءتهم الأستاذ الروحلة أبو بكر أحمد ابن موسى ابن مجاهد التميمي البغدادي بعد المئة الثالثة واقتصر عليهم فقط فظن من لا علم له أن هذه هي السبعة المذكورة في الخبر النبوي لا غير وليس الأمر كذلك بل هي لغات للعرب متفرقة في القرآن مختلفة الألفاظ متفقة المعاني فالقراءات السبع متواترة بالاتفاق وكذا الثلاث الزائدة عليها على الصحيح وما لم يتواتر فليس بقرآن وهو ما خالف مصحف عثمان رضي الله عنه وتكره قراءة ما صح منه ولا تصح الصلاة به بالاتفاق ويجوز عند أبي حنيفة أن يقرأ بالفارسية إذا أدت المعاني على كمالها من غير أن يختم منها شيئا وعنه لا تجوز القراءة بالفارسية إلا للعاجز عن العربية وهو قول صاحبيه وعليه الاعتماد وعند الثلاثة لا تجوز بغير العربية والله أعلم ما مقصد بعند الثلاثة لنألف التعبيرات غير أبي حنيفة يقصد مالك الشفعي وأحمد وذكر في البداية أنه يقتصر على ماذا بالأربعة قال ومصحف عثمان أحد الحروف السبعة وهو قول بائمة السلف رضي الله عنهم والتواتر لغة التتابع بمهلة واصطلاحا خبروا جمع مفيد للعلم والأحد ما لم يتواتر وللراوي شروط منها الإسلام والعقل والبلوغ والضبط بالاتفاق وكذا العدالة وهي صفة راسخة يعرف العدالة وهي صفة راسخة في النفس تحمل على ملازمة التقوى المروءة وترك الكبائر والرذائل بلا بدعة مغلبة وعن أبي حنيفة تقبل رواية مجهول العدالة والله أعلم قال فصل في ذكر جمع القرآن وكتابته كان القرآن في مدة رسول الله صلى الله عليه وسلم متفرقا في صدور الرجال وقد كتب الناس منه في صحف وفي جريد وفي خزف وغير ذلك فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام بالأمر بعده أحق الناس به أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقاتل الصحابة رضوان الله عليهم أهل ردة وأصحاب مسيلمة وقتل من الصحابة نحو الخمسمائة أشير على أبي بكر بجمع القرآن في مصحف واحد خشية أن يذهب بذهاب الصحابة فتوقف في ذلك من حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر في ذلك بشيء ثم اجتمع رأيه ورأي الصحابة على ذلك فأمر زيد بن ثابت رضي الله عنه بتتبع القرآن وجمعه فجمعه في صحف غير مرتب السوري بعد تعب شديد منه وكانت الصحف عند أبي بكر رضي الله عنه حتى توفي ثم عند عمر رضي الله عنه بعده ثم عند حفصة رضي الله عنه في خلافة عثمان رضي الله عنه وانتشرت في خلال ذلك صحف في الأثاق كتبت عن الصحابة كمصحف ابن مسعود وما كتب عن الصحابة بالشام ومصحف أبي رضي الله عنه وغير ذلك وكان في ذلك اختلاف حسب السرعة الأحرف التي أنزل القرآن عليها ولما كان في حدود سنة ثلاثين من الهجرات النبوية الشريفة في خلافة عثمان رضي الله عنه حضر حذيفة ابن اليمان فتح أرمينية وأذربيجان فرأى الناس يختلفون في القرآن ويقول أحد من للآخر قراءتي أصح من قراءتك فأفزعه ذلك وقدم على عثمان رضي الله عنه وقال أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا اختلاف اليهود والنصارى فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسل إلينا بالصحف ننساخها ثم نردها إليك فأرسلتها إليه فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن ينسخوها في المصاحف وقال إذا اختلفتم أنتم وزيد في شيء فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسانهم فكتب منها عدة مصاحف فوجه بمصحف إلى البصرة ومصحف إلى الكوفة ومصحف إلى الشام وترك مصحفا بالمدينة وأمسك لنفسه مصحفا الذي يقال له الإمام ووجه بمصحف إلى مكة وبمصحف إلى اليمن وبمصحف إلى البحرين وأمر بما سواها من المصاحف أن تحرق بحاء المهملة أو تخرق بخاء معجمة على معنى ثم تدفن قال ابن عطية ورواية الحاء غير منقوطة أحسن أو رواية الحائل غير منقوطة أحسن قال ولما جمعت المصاحف وعرضت نظر فيها عثمان رضي الله عنه طبعا ذكر هنا ابن عطية وابن عطية من, يعني من مصادره في الكتاب قال ولما جمعت المصاحف وعرضت نظر فيها عثمان رضي الله عنه فقال قد أحسنتم وأجملتم غير أن نرى فيها لحنا وسنقيمه بألسنتنا وجه ذلك أنه وجدهم كتبوا حروفا على خلاف ما اقتضاه اللفظ ومنها ما كان على الأصل ولو تلفظ به لكان لحنا ومنها ما كان من طغيان القلم بحيث علم عثمان أنه لا يعرض في مثله ريب من نحو ما كتبوا الربا بالواو في جميع القرآن إلا ما في سورة الروم من قوله وما اتيتم من ريبا وهو في الأصل من ربا يربو وتظهر الواو في التثنية فيقال ريبوان وكأنه كان في الأصل ربو على وزن فعل فكرهت الحركة على الواو وطلب منها السكون فإذا سكنت التقت مع التنوين وهو ساكن فتسقط الواو لسكونها وسكون التنوين هذا الذي يذكره ليس تعليلا للفرق بين الربا بالواو وبالألف في رسم المصحف وإنما تعليل لكتابة الربا بالواو في كلام العرب الذي كتب هكذا فيه المصحف يعني الذي يذكره ليس ليس للتفريق بين الموضع الذي فيه الواو والموضع الذي فيه الألف ونلاحظ هنا أنه يعني هو يذكره من بمثال أنه مما يعني أنه كان مثلا من طغيان القلم ونحو ذلك يعني أنها أشياء تتعلق بطريقتهم في الكتابة والهجاء قال فكأن الكاتبة وهذا يعني مذهب جماعة من أهل العلم في ذلك قال فكأن الكاتب حمل ما هو الأصل فخرج عما يطابقه اللفظ وكذلك الصلاة الزكاة كتبت بالواو وهي الأصل والجمع يظهر ذلك إذا قيل صلوات وزكوات كأنها كانت في الأصل صلوة وزكوة ولكنه لما كرهت حركة الواوي وكانت قبلها فتحة انقلبت ألفا وكذلك الحياة كتبت بالواوي وهي الأصل ويكن اللفظ المعروف في أهل اللسان يخالف ذلك واسقطت الألف في قوله تعالى يخادعون الله وقالت في قوله تعالى وقاتلون حتى لا تكونوا في الالف الحرفان بغير الالف ولو قرئ به لكان لحن ثم اثبتت لقوله تعالى هذه الالف زائد في قوله تعالى في سوره التوبه ولو ضعوا خلالكم هذه ليست عندنا في الرسم الذي امامنا ولكن في رسم اخر ولا ضعوا بعد الهمزه في الالف لم ا لف ا لو ضعوا خلالكم هو يقصد هذا قال بزيادة الألف بعد لا وكذلك كتب في بعض المصاحف في سورة النمل أو لا وهذا عندنا في مصاحفنا قال بزيادة ألف بعد لا ولو قرأ به لكان لحنا فاحشا قال وكتب في سورة الكهف ولا تقولن لشيء بألف بين الشين ولم يكتب ذلك في سائر القرآن وكتبوا في الأنعام ولقد جاءك من نبأ المرسلين بياء بعد الألف المهموز وفي سائر القرآن بغير ياء وكتبوا في النحل وإتاء في القربة بياء بعد الألف وفي الشورى أو من وراء حجاب بلياء وفي الأحزاب من وراء حجاب بغير ياء وهذه وراء وهذه وراء وكتبوا في النور وإتاء الزكاة وفي يونس من تلقائي نفس بياء بعد الألف وذلك كله سبق القلم أو لعل الكاتبة قصد تقوية الهمزة المكسورة بلياء وليس يحسن ذلك لأنه يشتبه بالإضافة إلى النفس طبعا الكلام في شرح هذا يعني يستغرق وقتا ولكن نلاحظ هنا يعني أشير إشارة أن وذلك كله سبق قلم هذا وجه في قضية الكلام على ظواهر رسم المصحف أنه سبق قلم أو ما يقولون في سوء الهجاء ونحو ذلك والوجه الآخر قضية التعليل والتعليل عند أهل العلم يكون تعليلا لغويا بمثل قصد تقوية الهمزة المكسورة بالياء ونحو ذلك أما التعليلات لأن هذا في معناه كذا وليكون هذا أكثر من كذا ونحو ذلك فهذا ليس معلوما عن أهل العلم المتقدمين يعني الأمر ده إنما ظار عند المتأخرين يعني إما أن يعلل ويكون هذا أصلا بسبب سبق القلم وبسبب طرق في الكتابة فكتبوه مرة كذا ومرة كذا دون قصد شيء ونحن نحفظ عليه كما هو والأمر الآخر أن يعلل ويكون من جنس التعليلات التي يعلل بها أهل العلم ذلك أهل العلم المختصون برسم المصاحف في تاريخ الأمة هو يعني مش أهل العلم يعني ما هو ممكن حد يلف لا ما هو العلم المختصون برسم المصاحف في تاريخ الأمة كان تعليمه من من جنس هذا أي تعليلات هي قضايا كما يقولون تعليلات لغوية قال وليس يحسن ذلك لأنه يشتبه بالإضافة إلى النفس قال وكتبوا سماوات بغير ألف بين الواو والتاء إلا في موضع واحد في حاميم السجدة قوله سبع سماوات في وهذا مكتوب عندنا هكذا في مصاحفنا بالألف في هذا الموضع فهذه ونحوه هو اللحن الذي قال عثمان رضي الله عنه سنقيمه بألفنتنا ولا يظن به أنه رأى لحنا يخاف فيه الغلط ثم تركه في المصحف قال وأما الحوف التي كتب بعضه على خلاف بعضا في المصحف ويا في الأصل واحد فأول ذلك بسم الله كتبت بحذف الألف التي قبل السين وكتبت اقرأ باسم وسد حسم ربك وبئس الاسم ومنه اسمه بالألف يعني هذه هذه الأصل هي تكون تبع الفقرة السابقة يعني عطف على السابق بكلمة من اسمه يقصد هذه الآية في علي عمران في ذلك والأصل في ذلك كله واحد وهو أن يكتب الألف وإنما حدثت من باسم الله فقط لأنها ألف وصل ساقطه من اللفظ كثر استعمال الناس إياها في صدور الكتب وفواتح السور وعند كل فعل يبتدا فيه من مأكل أو مشرب أو ملبس أو غير ذلك فأمنوا أن يجهل القارئ معناها فحذفوها ايجازا ولو كتبت بسم الله بالألف لكان صوابا لأنهم لم يحذفوا ألفها لعلة, لعلة موجبة بحذفها بل تخفيفا نلاحظ هنا أنه علل على تعليلات على طريقة أهل العلم العلم ممن يعلم قال ومما كتب في سورة يوسف لدى الباب بالالف وفي الطول يعني سورة غافر لدى الحناجر بالياء وفي مصحف الشام في سورة البقرة ولأمة مؤمنة بزيادة ألف هي تقرأ ولأمة مؤمنة تقرأ ولأمة مؤمنة وفيها ألف زائدة تشبه الألف المكتوبة في سورة مثل ولأوضعه خلالكم على رسم ولأذبحنه عندنا في سورة النمل. قالوا وكتب أيها المؤمنون في النور ويا أيها الساحر في الزخرف وأيها الثقلس الرحمن بغير ألف وما سوىها يا أيها ويا أيتها بالالف قالوا من غرائب الهجاء ونواذله ما كتب في الفرقان وعتو عطوان كبيرة بغير ألف في وعتو وفي سب والذين سعوا بغير ألف أيضا وفي الحش والذين تبوا الدارا بووئي من غير ألف وفي آخي عمه كنت ترابا بغير ألف وفي القلم بأيكم المفتون بأي مين وفي علي عمران أثام مات بليالي وفي زائدة فامت هي هنا زائدة وفي الانبياء اتى بغير ياء واختلف فيه واختلف فيه اختلف في الموضع الذي في الانبياء يكتب بياء ام لا يكتب بياء يأ. وفي ياسين ائذ ذكرتم بغير ياء وفي التوبه استقتلتم ونحوه بالالف وفي البقره فد راتم ليس بين الدال والراء ولا بين الراء والتاء ألف في جميع المصحف قال وكتب في الحاقه لبيان الحركة طبعا قضية في جميع المصاحف والاختلاف في المصاحف لأن في اختلاف في المصاحف يعني رسم فيه زي ما فيه خلاف في القراءة قال وكتب في الحق لبيان الحركة كتابية حسابية مالية سلطانية وفي القارعة ما هي بإثبات الهاء هذا يقصد به هاء الوقف كتبت الهاء لإثبات لبيان الحركة لبيان حركة الحرف قبلها وللقراء لهم استلاف في قراءتها يعني القراء بيختلفوا في طريقة قراءة هذه الهاء قال واختلف في قوله تعالى لم يتسنه فبهداهم اقتده أن الهاء فيهما لبيان الحركة أو لغير ذلك طعم فبهداهم بتكتب أصلا فبهداهم يعني بالنسبة لما يذكر يقول اختلف في قوله لم يتسنه واقتده الهاء في يتسنه باعتبار أن يتسنه إما هاء سكت وإما أنها هاء أصلية باعتبار يتسنى هل هي من سنة سنة لم يتسن يعني لم يتغير زي ما آس غير آس وأم أنها من سنة كأنها مرت عليها السنون فلم يتسنها يعني لم تغيره السنون فتكون الهاء تكون الهاء يكون ويكون الهاء أصلية في الفعل ويكون فعل مجزوما وعلامة الجزم على على الهاء سكون فبهداه مقتده الهاء هنا يعني اقتديه هنا هاء سكت عندما يقرأ بكسر الهاء فبهداه اقتديه عند الوصل من يقرأ بكسر الهاء فالهاء عنده ضمير فالهاء عنده ضمير وفبهداه اقتديه يعني اقتدي اقتداء للهاء على على اقتداء فيقصد أن هنا في خلاف هذه قال وكتب في سورة النساء فما لهؤلاء القوم وفي الكافي ما لهذا الكتاب وفي الفلقان ما لهذا الرسول وفي المعارج فما للذين كفروا كتبت هذه الأربعة الأحرف اللام مع ما مقطوعة مما بعدها وسنذكر كل شيء من ذلك في محله عند تفسيره إن شاء الله تعالى قال وعلم أن هجاءات المصحف واختلاف كتابتها أكثر مما أن يؤتى عليها كلها وفيما ذكرته كفاية وإنما كتبت هذه الحروف بعضها على خلاف بعض وهي في الأصل واحدة لأن الكتابة بالوجهين فيها كانت جائزة عندهم فكتبوا بعضها على وجه وبعضها على وجه آخر إرادة الجمع بين الوجهين الجائزين فيها في الكتاب عندهم على أنهم كتبوا أكثرها على الأصل الواجب على القراء والعلماء والكتاب والأدباء أن يعرفوا هذا الرسم في خط المصحف ويتبعوه ولا يجاوزوه فإنه رسم زيد بن ثابت رضي الله عنه وكان أمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وكاتب وحيه وعلم من هذا العلم بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يعلمه غيره فما كتب شيئا من ذلك إلا لعلة لطيفة وحكمة بلغة. قال في خط المصحف عجائب وغرائب تحيرت فيها عقول العلماء وعجزت عنها آراء رجالي البلاغة والله الموفق يعني ما خطا به كلامه كأنه في شيء من إيه المنافرة مع ما ذهب إليه قبل ذلك إلا إن تأويله بتأويل ما. نتوقف هنا ونكمل إن شاء الله المرة القادمة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما لا يعمل صالح سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب